عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والاضواء والظلمه والنور تتناثر بين يديه شعل المعاصي واضواء الاياب الى ربه لكن ربه رحيم تنهض الروح الهامده الى بوابه الفجر تستقبل انفاس الحياه تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء تبتسم الحياة في عينيه يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى في يوم من الأيام في مجلس الحديث قرئ حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من التلميذ على شيخه فقال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عاجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن فلما عرض في مجلسة الحديث بعد أن قيل قال له يا شيخنا إن أمره كله له خير حتى فيما يقضيه الله عز وجل من بعض الآفات والعيوب والذنوب التي تقدر على العبد قال نعم قد يصلح لك أن يقال لك في يوم من الأيام ما أجمل عيبك قال كيف؟ قال يا بني ليس كل الناس طبقة واحدة بعض الناس قد يكون مثلا مبتلا بأنه جبان فقد يكون جبانا فزع دقيق القلب وهذا لو صرف عيبه فجعل جبنه يحمله إلى الفزع إلى ربه سبحانه وتعالى فلنعم هذا العيب وسيقال له ما أجمل عيبا يقضي الله عز وجل عليه بعيب فيه يستثمر العبد إذا ما أنعم الله عز وجل عليه ذلك يستثمر هذا العيب في القرب إلى الله عز وجل قد يكون العبد محباً للخمول للكسل مثلا فيصرف هذا الكسل في التباطئ عن المعصية ويكابد هذا الكسل في ان يكون متخلصا منه الى الطاعة فقد ابتلي بعيب فيه ظل يكابد ويكافح فيه حتى يصل الى الله عز وجل فيقال له ما اجمل عيبك حتى الذنب والله حتى الذنب فلقد ينعم رب العالمين على عبده بان يقع في ذنب يكسره ويريه كيف انه لا عصمه الا بالله عز وجل وانه ليس بنفسه ولا بكده ولا بجهده وانه ان خلي ونفسه شقي وخطئ طريق الهدايه ولذلك كان يقول العارفون اذا غلب العدو يعني الشيطان فليس ذلك لقوته ولكن الحافظ اعط ولكن الحافظ أعرض فإذا ما وقع الإنسان في معصية فشهد أولا انكسار قلبه وشهد ثانيا أنه لا توفيق له إلا بربه وشهد ثالثا أن الله عز وجل يستره وشهد رابعا أن الله عز وجل لا يحجب عنه الخير وشهد خامسا الا فضل لنفسه على غيره أبدا وإنما يجلس مع الناس معهم ليس جالساً فوقهم وإنما يجلس معهم لأن ذنبه كسره ولأن هذا الذنب أيضاً من ثماره أنه يطلعه على المدخل الذي ينفذ منه العدو فقد صار هذا الذنب بركة عليه استاب منه وعاد بعده إلى ربه سبحانه وتعالى وذاق حجابه أو ألم الحجاب فعلم لذة القرب وحلاوة النجوى فمزق هذا الحجاب وهرول إلى ربه عز وجل ولم يعود بعد ذلك أبدا إلى ذلك الذنب ولذلك قال رب العالمين في وصف عباده المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة فاحشة كبيرة او ظلموا انفسهم ذكروا الله انتفضوا انتفاضه العصفور في الليله الشاتيه فهرولوا محلقين الى ربهم سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم استغفروا ذكروا مقامه سبحانه وتعالى فخافوه وذكروا انعامه فاستحيوا منه وذكروا أنهم موقفون بين يديه فخجلوا ولذلك كان يقول بعض الصالحين وخجلتاه وسوأتاه وإن عفوت وكان بعض الصالحين إذا ذكر بين يديه حديث العفو يقول سبحان الله ويبكي فيقال له أتبكي عند ذكر العفو قال سبحان الله ألا تدري أنه إنما يعفو بعد ذنب فكيف بمرارة الذنب وكيف يطيق العبد المحب أن يخالف حبيبه فإذا ما وقعت هذه المشاهدات للعبد يكون الذنب دافعا له إلى الله عز وجل ويكون العيب سبيلا موصلا إلى الله عز وجل فيكون خائفا فيفزع الى ربه سبحانه وتعالى ويكون عبدا ضجرا فيهرول الى الله عز وجل يستصلح ذاته ويكون مثلا رجلا غضوبا وهذا مثلا كالطوفان او كالفيضان الذي ياتي اذا ما خلي والدور والزروع والثمار هدمها وافسد كل شيء ولكن إذا مستثمر هذا الفيضان فشقت له الترع والقنوات وصرفت امواهه نظر الزرع وسقي الزرع وانتفع به الناس فتحول العيب الذي كان مخوفا مهيبا تحول إلى شيء نافع وكذا العبد يستثمر عيبه ليصل الى الله عز وجل يستثمر الآفة التي فيه مجاهدة لها ومكابدة لها لتكون موصلة إلى الله عز وجل فيحول خله إلى عسل ويحول فحمه إلى ماس إن الماس إنما هو فحم عتيق في الآباد صار إلى ماس وكذا الإسلام يحيل فحم النفوس إلى ماس إذا ما استضاءت بنور الشرح واتت إلى الله عز وجل قد يكون إنسان مثلا معيبا بكثرة الكلام يكثر الكلام ولو أنه استثمر طاقته وحركة لسانه في الكلام في ذكر الله عز وجل والنصح والرفق والإحسان إلى الداس بالقول الحسن لكان هذا العيب باب حسن وكان يقال له ما أجمل عيبك فإن هذا العيب لم يكن حاجبا عن الله عز وجل وانما اتى بعيبه لكي يكون سبيله الموصل الى الله عز وجل وهذا من رحمه الله عز وجل بنا ان رب العالمين سبحانه وتعالى لا يريد عبادا معصومين وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى باقوام يذنبونه فيستغفرون فيغفر الله ليس هذا مجرئا على تقحم المعاصي وإنما هذا مطمع أن لا إذا ما تلبست نفسك بعيب وكم من إنسان كانت بوابة عودته الذنب العظيم يزلزل الحياة وليس بعيدا عنك حديث قاتل المئة مئة نفس معصومة قتلت ومع ذلك لم يزل هنالك ضوء خافض خلف هذا الركام العظيم من الذنوب والأثم لم يزل ينادي هذا القلب أن عود إلى الله عز وجل فيوفق إلى عالم يسديده ويقول ومن يحجب عن كباب التوبة فكان عيبه وألم جراحات ذنبه دافعا له إلى الله عز وجل فجعل ينوء بصدره وقد وقع الموت عليه بينما ادبر عن أرض المعصية ثم استقبل الطريق إلى التوبة لكي يصل إلى أرض الطاع حضره الموت يقول الحسن فلقد نبئنا أنه جعل ينوء بصدره يجرجر بقايا البقايا من الحياة المختبئة في نفسه لكي يذوق مره واحده معنى التوبه فجاء بهذا العيب الى الرب عز وجل تائبا فمن رب العالمين عليه ودفعه ألم هذا العيب الى الله عز وجل وان حظ الشيطان العظيم ان يؤيسك من رحمه رب العالمين او ان يقول لك الا سبيل لكن الحقيقه أن العبد مهما ظلم وطغى فإنه إذا عاد إلى ربه عز وجل قبل بل لو كفر قال رب العالمين كل الذين كفروا إي أنتهوا يغفر لهم ما قد سلف انظر إلى الآية والرحمات المبسة فيها يغفر لهم ما قد سلف لم تذكر الأشياء والقباحات التي كانت هذا سموم في الدعوة إلى الله عز وجل هذا رقي هذا معراج سام كيف يتأخر عن هذا الرب الذي هذا كلامه والذي هذا شرعه والذي هذا إحسانه إلى خلقه والله عز وجل يقول في كتابه المجيد آيات لو أبصرها أي إنسان عنده مسكه عقل اللهم ما صبر أبداً عن طاعة الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن, ت... أن تميل ميلا عظيماً يريد الله لي... أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف علم ضعفنا وأراد التخفيف عننا وقال آية قاعدة مبينة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذا ما تلبس العبد بعيب فليجعل هذا العيب فليعكس هذا العيب وليجعله سبيلا إلى الله عز وجل ولذلك سبحان الله شرع لنا إذا ما سهل الإنسان في صلاته فلحق الصلاة عيب أن يتدارك ذلك بسجد تيسه سمية المرغمتين كأنما تأخذ بأنف الشيطان فتضعه في التراب في, في الرغام في التراب جعل العيب سبيلا لإذلال الشيطان فلا تيأس أذنبت تب وقعت في غيبة ونميمة تب الباب ليس موصدا أبدا ورضي الله عن بعض العارفين عندما سمع بعض الناس فقال يقول من أذمن طرق الباب فتح له أي باب رب العالمين فقال سبحان الله ومتى أغلق الكريم بابه عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه لكن ربه رحيم تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر تستقبل أنفاس الحياة تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء تبتسم الحياة في عينيه